بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وبث فيها, وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ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 أُلئِك ماَا ي كلُلُونَ فِي بطُونهِم إلااَّا رَوَلا يُكلّمهُم اللهَّ يَومَ الْ القِيامَةِ وَل نُزَكِيهمْ وَلَهُم عذابُ نَ لم أُلئِكَ الذي نَشْتَرَُ الضللَت بالالهُدَ وَالعَذابَ بِمَغُفِرَةِ فَمَا أصدْدَرَهُمْ عَ النَّار ذَلِكَ بأََّ اللهَّه نَززَّل الكِتاب بِالحََّّ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 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إِلَّا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين